بسم الله الرحمن الرحيم واعلم ان ما ظلمتم من شيء فانه لله خمسه وللرسول وللرسول ولذ القربة واليتامى والمساكين وبنى السبيل إن كنتوا آمنون بالله وما أنزلنا وما أنزلنا على عبدي يوم الفجر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 ولو توعدتم لختلفتم في الميعاد ولكن اللي قضيه الله أمر كان مفعولا ولكن اللي قضيه الله أمر كان مفعولا اللي هلك من هلك عن بينة ويحيا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 الله سلم. إنه عليم بذات الصدور. وإذا يريكمهم إذ التقيت في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم.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 بَطَرُوا ورِأَى أَنَاسٍ وَيَصُدُّونَ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أعمالهم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 إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقابة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 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأنا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 تا يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذئب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شَبّ وَالدَّوَابّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ <تصفيق> الَّذِينَ عاهَدْنَا مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ فَإِنْ مَا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَضْبِ فَشَدِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ تَشَدِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ تَخَافَنَّ مِنْ قوم من خيانه فم بذليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبم الذين كفروا سبقا انهم لا يعجزون وأعدو لهم ما استطعت من قوته ومضباط الخيال ترهبون به عدو بِهِ وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين ميادونهم لا تعلمونه الله يعلمهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ اللَّهِ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 لو أنفقتما في الأرض جميعما ألفت بين قلوبهم، لو أنفقتما في الأرض جميعما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إن هو عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حدظ المؤمنين على القتال ياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإياكم منكم مئتي يغلبوا ألف من الذين كفروا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون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 والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أقذتم عذاب عظيم فكنوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن يا الله غفور الرحيم يا أيها النبي كلما في أيديكم من الأسرى علم الله في قلوبكم إيه علم الله وقلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن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 شيئا حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم مثاقا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 فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان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 وَالَّتِي تُمْفَعْلَمُ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثم ما لم ينقصكم شيئاً ولم يظهروا عليكم وَلَمْ يظهروا عليكم أحداً فأتوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقُتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ فَقُتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَخُدُوْهُمْ وَحْصُوْهُمْ وَقُعْدُوْلَهُمْ كُلَّ مَبْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَّحُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ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 يُبَغِضُونَ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُونَ فِيكُمْ إِلَّا وَلِيذَمَّهَ يَضِلُّونَ لَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِن ت amوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأخوانكم في الدين ولنفصل الآيات لقوم يعلمون وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَقَعَلُوا فِي دِينِكُمْ فقاتلوا, فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ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 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشي قدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حاسبتم ان تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بِمَا والله خبير بما تعملون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 أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله.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 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرةكم ويوم إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وَبَاقَتَ عَلَيْكُمُ الْأَبْضُ بِمَا رَحَبْتُمْ وَلَيْتُمْ مُدَبِّرِينَ تُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى مَسْءُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ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 وَنَدِينِ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ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 الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نورا ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 بَتَا كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن فِي الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم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 فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعددكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضبوه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني سنين إذهما في الغاب ثاني سنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا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 بعودت عليهم الشُّفَّة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم، يهلكون أنفسهم، والله يعلم إنهم لكاذبون. عَفَى اللَّهُ عَنْ كَلِمَةٍ أذِنَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبِينَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَافِرِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَيُّهَا الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم.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 رجل أعد له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبّطهم ولكن كره الله بعثهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال و لا أوضحوا خلالكم و لا أوضحوا خلالكم يبعون لكم الفتن و فيكم لهم و عليم بالظالمين لَقَادِمَةٌ غَوْلُ فِتْنَةٍ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُونكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَكْمَشَ لِلْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسْأَمُهَا وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ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 وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنْفِقُونَ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 إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يأتون الصلاة إِلَّا وَهُمْ كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون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 من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضو فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذاهم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ان إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الذقاب, وفي الذقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن والأذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون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 أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافق أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤوا إن الله مخرج ما تحدرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كن لا نخوم ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة من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 ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كمستمتع الذين من قبركم بخلاقهم كمستمتع الذين من قبركم بخلاقهم وخبتم وَخُبْتُمْ كَالَّذِي خَابُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآقِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ألم يأتهم نبؤ الذين من قبرهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وقوم إبراهيم وأصحاب مدين أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليان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 ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَثُرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا لَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْلَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ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 جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم ذلك بأن انهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكره وكره أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحض قل نار جهنم أشد حضرا لو كانوا يفقهون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثيرا جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِذَا جَعَلَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِن رَضِيتُمْ بِالْقُرُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وَتَذْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا ظَنَنَّا نَخْنُ مَعَ الْقَاعِدِينَ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 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون.